والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم سافرون كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسادهم وَإِذْ يَقُولُ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُفَكُّون فإذا قيل لهم تَعَالَوْ يَسْتَوْفِرَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَ أُرْؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصْدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ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 تاينفضو وللله خزائن السماوات والأرض ولكن المُنافقين لا يفقهون يقولون لا إِرْجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَا يُخْرِجَنَ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلَ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَاآكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فيقول رب لولا Aku arahkan kamu ke hari kiamat, dan aku akan menghantar orang-orang yang